إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلمين والنزعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة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 رفع سمكها فزوجها وأضطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها ومر تعلّكم ورئن عالمكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرز الجحيم لميرا فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف من قام ربي وأم مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله. الله.